حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمالا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت تنعم بئست يئست وله يبس وهلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المفحوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو او اليا عين نوك اتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذ التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عل عللا وَبَتَّ قَطْعًا وَنَمَّ وَضْمُمَنَّ مَعَ اللُّزُومِ في بِهِ وَجَلَّ مِثْلُ جَلَى هبَّتْ وَذَرَّتْ وَأَجَّكَ الرَّهَمَّ بِهِ وَعَمَّ زَمَّ وَسَحَّمَ لَأَيْ ذَمَلَى وَأَلَّ لَمْعًا وَصَرْخًا شَكَّ أَبَّ وَشَدَّ أَيْ عَدَى شَقَّخَ الشَّغَلَّ أَيْ دخلا فقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وسل أصله ثللا أي راسق اللدم قب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعوج هيصد أث وخر والصلد حدت وسرت جد من عملا ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخلا وشطت الدار نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إن جعلا عين له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا لما لبذ مفاخر وليس له داعي نزوم كسار العين نحو قلا وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سالا ان لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضمنك يبغي وما صرفت من دخلا عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر ضم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا فصل في اتصال تاء الضمير او نونه بالفعل وانقل لفاء الثلاثي شكل عين ندع تلت وكان بتل إضمار متصلا او نونه وإذا فتح يكون فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا باب ابنيه الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة معوالا وولى استقى محرنجما فصلا وفعل لذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبي خعتدلا تدحرجت عزي لو ولسب طر توالا ما تولى وخلب بس السم بست صلا وحبن صلت وانصلا سل قات مسكن سل قا قلنست جورا بثر ولت مرتحيلا زهقتها القمت رهمستك وألترهش فجف أضل هم قطرنا الجملا ترمست كلت بجل مت وغلصم ثم لما رمعت واعلن كسنت خلا واعلن وطع سوججت بيطرت سنبل زم لقضم من لتسلقى واجتنب خللا فصل في الفعل المضارع ببعض نأتي المضارع تتحوله وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التازا زائدا كتزكى وهو قد نقلا في اليا وفي غيرها إن ألحقا بأبا أو ما له الواو النحو قد وجلا وكسر ما قبل اخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زياده التاء أولا وإن حصلت له فما قبل لاخر افتحن بولا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم لول وكسره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضممت الوهاب ولا ومالفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد اختير الذي فضلا فصل في فعل الامر من افعل الامر افعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا اوله وبهمز الوصل منكسرا ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحوزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا باب ابنيه أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والضريف وقد يكون أفعل أو فعال أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب ومشبها سملا وصيغ من لازم ووازن فعلا بوزنه كشج ومشبها عجلا والشاز والاشنب الجذلان ثم تقد ياتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبه كخفيف اشيب طيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عوزني مفعول وما عملا باب أبنية المصادر وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الالف المقصور متصلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا أو بتتأنيث ثم فعاله وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعاله وفعاله وجئ بهما مجردين من التا والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان او كبينونه ومشبه شغلا وفعل وفعول مع فعاليه كذا فعيليه فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعل وبت التانيث فيها وضم قلما حملا فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا وما على فعل استحق مصدره ان لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعاله او فعوله لفعلت كالشجاعه والجار على سهلا وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار لو كفرار بالفعل جلا فعاله لخصال والفعاله دع لحرفه او ولايه ولا تهلا لمره فعله وفعلة وضعوا بهيئة غالبا كمشيه الخيلاء فصل يتضمن ابنيه مصادر ما زاد على ثلاثه احرف بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الاخير تلا واضممه من فعل التاديد اوله واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه تفعيلة الزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعلا وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعلا ما للثلاثي فعيلا مبالغه ومن تفاعل نيضا قد يرى بدلا وبالفعل له فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا لفعل اجعل فعالا او مفاعله وفعله عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الافعال منه والاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما سبم بها مرة من الذي عملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا باب المفعل والمفعل ومعانيهما من ذي الثلاثة لا يفعل له اتب مفعل لمصدر نوما ما فيه قد عملا كذاك معتل لام مطلقا واذا الفا كان واوا بكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء اذا ما لام كمولا فرع صدق ولا في غير ذا عينه ف مصدرا وسواه اكثر وشذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسكم مضنة البخلاء مذلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوى من وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر ماو حوى الإبلا من واغفر وعذر وحمي مفعلة ومن رزا وعريف الظن من بتوصلا في مفعل اشرق مع الغرب واسقط الرجع اجزر ثم مفعل تقدر وشرق النخلا واقبر ومن أرب وسلث أربعها كذا مهلك للتفليث قد بذلا وكالصحيح الذي اليا عينه وعلى راي توقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثه صغ منه لما مفعل او مفعل جعلان فصل في بناء المفعله من اسم ما كثر اسم الارض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعاه ومفعله وافعلت عنهم في ذا قد احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في اسم الاله كمفعل وكمفعال ومفعله من الثلاثي اسم ما به عملا شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن منصل والآت من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا قاتمة وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله والصحابة الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أسواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأي يسر لي سعيا أكون به مستبشرا امنا لا باسرا وجلا تم بحمد الله